أما بعد فنواصل حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى مع الوسيلة الوقائيه الأولى من الوسائل التي قررتها سورة النور الكريمة لحجب جريمة الزنا ومقاومة وقوعها في مجتمع التهر والعفاة جماعة المسلمين وكنا قد ذكرنا في اللقاء الماضي بصفة إجمالية سبع عشرة وسيلة لقائية وانتهى بنا الحديث إلى تفصيل القول في الوسيلة الوقائيه الأولى وهي تطهير الزنات والزواني بالعقوبه الحديه بلا راسه تمنع اقامه الحد أو تدعو إلى تخفيفه وذكرنا من واقع الادله الصحيحه الصريحه ان العقوبه المقرره للذكر الزاني ذكراً كان أو أنسى جلد مئة ونفي سنة إلى بلد صالح يتعود فيه المرء على الطاعة والعفة والطهارة ألا المحصن الزاني فعقوبته باتفاق أهل العلم الرجم بالحجارة حتى الموت بل زاد بعض العلماء فلد مئة قبل الرجم بالحجارة حتى الموت والحكمة في التفريق بين المحصن والذكر في الحد والله تعالى اعلم ان المحصل الذي سبق له الزواج وهو حر عاقل بالغ قد عرف الطريق الصحيح النظيف وجربه فعدوله عنه الى الزنا يدل على فساد فطرته وانقماص بصيرته فهو جدير بعقوبه اشد بخلاف البشر الغصن الذي قد يندفع تحت ضغط الميل وكثره عوامل الاثاره وجموح الشهوه وهو غرير لا يقدر العواقب وهذا ليس تبريرا للعزم والفاحشه وانما كما تقرر عند علماء الاصول رحمهم الله تعالى انه كلما عظمت دواعي النفس إلى الحرام وامتنع من فعله العبد ابتغاء مرضاة الله عز وجل كلما عظم اجره كما يدل على ذلك حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ورجل دعته امرأة ذات موصد وجمال فقال إني أخاف الله وعلى العكس من ذلك كلما ضعفت دواء النفس إلى الحرام وقارفه العبد ووقع في ورطته كلما عظم وزره وتفاقم ضرره كما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم شيخ زامن وملك كذاب وعائل مستكبر بدا بالشيخ الزاني وكلمه الشيخ تطلق ويراد بها في الشرع الطائر في السن كما يراد بها مجرد الاحصان دل على ذلك القرآن الممسوخ لفظا لا حكما والشيخ والشيخه اذا زليا فرجموهما البثة لكانا من الله والله عزيز حكيم والسبب في تخصيص هؤلاء الثلاثة بالذكر الشيخ الزاني والملك الكذاب والفقير المستكبر السبب في تخصيصهم بالذكر كما قال القاضي عياض رحمه الله تعالى أن كل واحد من هؤلاء التزل المعصية المذكورة مع بعدها منه وقله دواعيها إليه وعدم ضرورته إليها وإذا كان لا يضرر إثم أحد إلا أن المعصية إذا وقعت من الإنسان من غير ضرورة إليها، ولا دواعي معتادة تدعو إليها، كان الواقع فيها أشبه ما يكون استحسانا بحق الله تبارك وتعالى. وقصدا لمعصيته واستهانة بأمره وجرعه على حدوده فلذلك تفاقم الخطر وعظم الهزل وفارق آخر بين المحصن والبكر أن المحصن ذو تجربة في الفعل ستكون استجابته له وتذوقه لهذا الفعل أذير وأعمق من تذوق من تذوق البكر الغفل الذي قد يحوم حول الحنا ويظن أنه قد وقع ولهذا عظم وزر المحصن وزاد عن وزر البكر وإن كان قد تقرر لكل منهما عقوبه فتناسب مع جرمه والمرأة الزانية المرأة المتزوجة التي تزمي والتي تتخذ من زواجها ستارا تتخفى وراءه بفعل جريمة في امراه قد خانت زوجها ودنست شرفه وعرضه وفراشه وأفسدت نسبه وألحقت به من ليس منه والله عز وجل قد سماه أهتانا وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يبايع النشوة على سبكه بعدما قرنه بالشرك والسرقة وقتل النفس وذلك في قول الله تعالى لا أجه النبي إذا جاءت المؤمنات المبايعنك على أن لا يسركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزمون ولا يقتلن أولادهم ولا يأتين ببهتان ولا يأتين بمهدان يفترينه بين أيديهن وأرجلهم ولا يعصينك في معروف فذا يعهن واستغفر لهن الله قال حضر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباد رضي الله عنهما في قوله تعالى ولا يأتين ببهتان يكترينه بين أيديهن وأرزلهم أي لا يلحقن بأزواجهن غير اولادهم لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهم وإنما يكون ذلك عن طريق مقارفة الفاعشة تحت فتار الزوجية وفي سنن أبي داود بسند فيه مجهول وإن صححه الحاكم والبارق ثمي رحمهما الله تعالى عن أبيه هريرة فأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي من رأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله الجنة وهذا هو أحد الاسباب التي دعت إلى تقديم المرأة في الذكر على الرجل في الآية التي معنا الزانية والزاني إضافة إلى ما قدم بيانه من أنه لا يقع الزنا غالبا الا وللمرأة فيه الضلع الاكبر فخروجها سافره متدرجه متزينه داعيه الى نفسها بشتى الوسائل من اصباغ وعطور وملابس ضيقه بل شفافه تكشف اكثر مما تستر وحركات وكلمات ونظرات كلها إغراء وتتمه للشباب فهذه كما يقال حبائل السلطان صحيح أن هذا لا يبرر الإث وأن الرجال ليسوا بريئين من ذلك بل لهم قص كبير في الجرم لكن قصة المرأة في الجرم أعظم وقد يرى بعض الذين تأثروا بالثقافات الغربية النائعة واصابت عقولهم لوثتها أن العقوبات الشرعية والحجود التي حدها الله تبارك وتعالى لا تناسب روح العصر ما تناسب روح القرن الواحد والعشرين ولا تتفق مع الحرية الشخصية التي يتغلى بها العباحيون والواقع أن العقوبات الشرعيه صارمة النعم ولكنها في نفس الوقت عادلة هي صارمة وفي نفس الوقت عادلة فمن الذي يعاقب بهذا العقاب أليس هو الشخص المستهتر الذي يسير في طريق قضاء شهوته وهو لا يبالي بأي طريق ما ولا يبالي ولا يقدر الأخصار والعواقب الوخيمة التي تترتب عليها إن هذا وامثاله لا يمتون إلى درجة الإنسانية الشريفة بسنة بل هم إلى درجة المهيمية أقرب بجامح اشتراكهما في سيطرة الشهوة فالحيوان البهيم يسير سبعا لشهوته أما الإنسان المفروض أن عقله يحكمه وأنه يسير سبعا لمقتضى العقل والحكمة فإذا ألغى عقله ونسي ربه وأهدر دينه وأخلاقه وقيمه ومبادئه وتجاهل العواقب الوخيمه لهذه الجريمة فهذا قد وصل إلى دركة احق من دركات الجهائم العجماوات ومن هنا لا نستغرب أبدا أن يعتبر الإسلام جريمة الزنا موسة أخلاقية وجريمه اجتماعيه خطيره يجب ان تقاوم بلا هواده اذا ثبتت شهوتا ما يحتمل ادنى شك فالحدود تبرا بالشبهات كما اتفق على ذلك اهل العلم ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون قال الله تعالى الزانئة والزاني تجلد كل واحد منهما مئة جلده ولا تاخذكم بهما رافه في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفه من المؤمنين عباد الله إن الغريزة التي أودعها الله عز وجل الإنسان غريزه ميل الرجل إلى المراه والعكس لا أودعها الله الإنسان لقضاء الشهوة والوتر كلا وإنما اودعها الله الإنسان لغاية النبيلة وشرف سام الا وهو دقاء النسل والمحافظة على النوع الإسلامي والمحافظة على النوع الإنساني واخصدت حكمة الله عز وجل أن يتحقق هذا الغرض في دائرة العساة والطهر والنزاهه عن طريق الزواج الشرعي الصحيح فإذا قضى العبد شهوته بهذا الأسلوب بارك الله عز وجل حياته وبارك في نسله وهذا هو الطريق المأمون كما قال الله سبحانه والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم وليس من بغاياكم وجعل لكم من أزواجكم بنين وحسده. إذا قضى الورو شهوته عن طريق هذا السبيل السليم النظيف أجر أن إن بغير هذا الطريق فكان عليه الوذر كما تنت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي بضع أحدكم فضط قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويقول له بها أجر قال أرأيت إن وضعها في حرام أكان عليه الوذر المسموم فإن وضعها في حلال كان له بذلك أجر أن يستغرب بعد ذلك أن تكون عقوبة الزنا بهذا الحجة والوصف الذي ذكر في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا تاخذكم بهما رأفة في دين الله في هذه الآية الكريمة. نقول عنا يأمر الشيطان في العقوبات العظيمة وفي أمر الفاحشة خصوصا، فانه أعلى الشيطان الرجيم يلبس ثيابا واعظين إذا أقيمت الحدود وأوقف المجرمون يلبس ثيابا واعظين ويحتف بالناس الرحمه الرافع فيزينها في قلوبهم. وهذه الرحمة التي يزينها الشيطان بالعفاق القلوب على أهل التواحش والرافه بهم يدخل كثير من الناس بسببها في الدواسة وقلة الغيرة ولا حول ولا قوة إلا بالله وهو أن يستغربوا بعد ذلك ان تكون عقوبه الزنا بهذا الحد والوصف الذي ذكر في كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ولا تأقذكم بهما رافه في دين الله في هذه الايه الكريمه نهي عن ما يامر الشيطان في العقوبات عموما وفي امر الفاحشه خصوصا فانه اعني الشيطان الرجيم يلبس ثياب الواعظين اذا اقيمت الحدود واروقب المجرمون يلبس ثياب الواعظين ويهتج بالناس الرحمه الرافه فيزينها في قلوبهم وهذه الرحمة التي يزينها الشيطان بالعفاق القلوب على أهل الفواحش والرأسة بهم يدخل كثير من الناس بسببها في الدواسة وقله الغيرة ولا حول ولا قوة إلا بالله وهو يظن أن ذلك رحمه بالخلق وليل جانب ومكارم أخلاق وإنما ذلك كما قال شيخ الإسلام بياسه ومهانه وعدم دين وضعف ايمان وتعاون على الإثم والعدوان وترك للتناهي عن الفحشاء والمنكر وقد نهانا ربنا جل في علاه ان تاخذنا رافه باهل الفواحش فانهم نرضى والمريض اذا اشتهى ما يضره أو امتنع عن تناول ما يكرهه من الزواء الشريف مع أن فيه منفعته فأخذتنا به رأفة فنسكناه مما يضره ومنعناه من تناول ما ينفعه لأنه يترهه فقد ساعدناه على الفساد والهلاك والبوار نلاقيشان اللي ماشاء الله يا اخوان كل مليون مرة ما لا داعي لاستحباب الأطفال الذين يشوشون على المصلين يشوشون على الخطيب في مثل هذه المواقف ما هو صح ودنا تقدم ذكر وكضحنا ان العقوبات الشرعيه المقرره كلها دواء نافع نداو الله عز وجل بها مرض القلوب دواء نافع نداو الله عز وجل بها مرض القلوب وهذه هي الرحمة النافعة ورحمة الله عز وجل وراءته بهم الدافع في قوله تعالى وما ارسلناك الا رحمه للعالمين فهل اعال الاوان لكي يفقه المسلمون ان كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عقائد وشرائع وحدود وعقوبات رحمه سالمه نافعه هذه هي الرحمة النافعه وان كان في ظاهر بعض احكامها قسوه ففي باطلها الرحمه فمن ترك هذه الرحمه النافعه لراسه نجدها بالمريض فقد اعان على هلاكه وفساده فيزداد سقمه فيهلك وهو يرى أنه لا يفعل إلا الخير فإنه في ذلك جاهل أحيق كما يكون من كثير من الجهال كثير من الجهال الذين تأخذهم الرأسة بزحلهم بمرضاهم أو بمن ولاهم الله عز وجل امرهم وامر تربيتهم من ابنائهم وغيرهم فلا يعاقبونهم ولا يؤدبونهم على ترك الخير او ارتكاب الشر بزعم الرافه والرحمه فيكون ذلك سبب شفاتهم وهلاكهم وربما يعاقب ولده على ترك امر دنيوي ولا يرفع عقيرته بكلمه انكار ان ترك حق الله جل وعلا وحق الله عز وجل اولى ان يقدم وصدق القائل وقسى ليزدجروا ومن يك حازما فليقص احيانا على من يرحم يقول شيخ الإسلام ومن الناس من تأخذه الرعفة بأهل الفواحش لمشاركته لهم فيها هو من أهل الفواحش فلما يحفظ عليهم ولما يشد عليهم وهو مصاب بنفس البلاء من الناس من تأخذه الرعفة بأهل الفواحش لمشاركته لهم فيها ولذوقه ما ذاقوه من بلادة الحس والدواسة وسموح الشهوة فيتعلل لهم ويختلق لهم المعاذير ومنهم من يتعول مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ويقول الاحمق ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وكذا فليس هذا من ذاك بل هو موضع للشيء في غير موضعه بل هو وضع للشيء في غير موضعه فنبينا صلى الله عليه وسلم الذي قال الله في حقه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك والذي الذي امر بالرجم بل كان احد الذين رجموا الغالبين وهذه هي الرحمه النافعه كما تقدم بيانه ويؤكد ذلك قول ربنا تبارك وتعالى في دين الله ونتأخذكم بهما رأسكم في دين الله ودين الله هو طاعته وطاعه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ومحبته تبارك تعالى ومحبه رسوله وأن يكون الله ورسوله أحب إلى المرء منا سواهما وان يكون الله ورسوله احب الى المرء منا سواهما والرحمة والرافه يحبها الله عز وجل اذا لم تكن مضيعه لدين الله وحكم الله فاذا كانت مضيعه لدين الله وحكم الله فالله يبغضها ويبغض أهلها فمن, فمن لم يكن يبغض للفواحش لها ولاهلها ولا يغضب عند رؤيتها وسماعها فهذا يجب عليه أن يراجع ايمانه فقد قال النبي صلى الله عليه واله وسلم لا يدخل الجنه ديوث والبيوت هو الذي يقرر ساحشة ويرضى بها وقال فليس وراء ذلك حبة خربل من ايمان وفي حديث قويس أو عوس بن عميرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فأنكرها فمن غاب عنها ومن غاب عنها فرضيها كمن شهدها ويهو ابو داود بسمد صحيح ثم يؤكد الله عز وجل هذه الصرامه بقوله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر واليؤمن بالله واليوم يحب ما يحبه الله ورسوله ويشعله ويبغض ما يبغضه الله ورسوله ويجتنبه وينهى عنه ويمهى عنه ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنه يستجع هواه فينزل على مقتض الرعفة ثارة بالهواء وينزل على مقتض الشده ثارة أخرى بالهوى والله تعالى يقول ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولن نؤمن عزم. بالله عز وجل واليوم الآخر ايمانا كاملا حتى يجعل هواه تبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد فضافرت النصوص الشرعية من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على وجود إقامة حدود الله عز وجل والنهي عن تضييعها أو او فيها قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وفي الصحيحين حديث ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قريشا أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا ومن يكلم في ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قالوا لا يجرؤ على ذلك إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسلبه اسامه فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد ظهرت علامات غضب على وجهه يا اسامه أتشفع في حد من حدود الله ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فاخترض المنبر فاختفض فقال إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف طوكوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن طاطمة ابنك محمد فرقت لقصع محمد يدها وفي صحيح البخاري وسلم الترموذي ومستاذ أحمد من حديث بن بشير رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال مثل القائم على حدود الله أي السادت فيها المتمسك بها والواقع فيها وفي رواية الترمزي والمدهن فيها وفي رواية أحمد والرافع فيها أو المداهن فيها قال الحافظ ابن حجر المدهن فيها هو المداهن فيها وهو الذي يراعي ويصالح الخالق فيضيع حقوق الخالق ولا ينكر المنكر مثل الواقع في حدود الله مثل القائم على حضور الله والواقع فيها أو الراسع فيها والمداهن فيها كما تبقوا من استهنوا على سفينة فأصاب بعضهم أعناها وأصاب بعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على الذين في أعناها فقالوا لو أننا خرقنا في نصيدنا خرقا حتى لا نؤذي من فوقنا فلتركوهم هلكوا وهلكوا جميعا ولو أخذوا على أيديهم نجوا ولا جميعا وحسن الألباني رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمتروا أربعين صباحا وفي رواية أربعين خريفا سبحان الله ونشك الفقر نضيع حدود الله ونبدل شرع الله ونرضى باحكام الكفر والتواغير ثم نشكو الفقر إذا البركه البركة فلله المستكى والله المستعان والاثر صحيح عن أبي هريره رضي الله تعالى عنه قال حد يقام في الارض خير من ان يمطروا اربعين صباحا وحسن الألباني كذلك حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيموا حدود الله جن وعلا على القريب والبعيد لا تأخذكم في الله لو لائم بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونسع نواياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وثبوا إلى الله أيها المن وعلا